صلوات الكواكب الميرات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الملشوف لخير المعوت والأسماء وصلي على مولانا محمد بالروة تاج العياء وجوهرة الشريعة الغراء وصل على مولانا محمد مع العلم الزاخر في ينابيع الحكمة والزكاء وصل على مولانا محمد ما صدعت الشمس السماء في سائر الأرجاء وصل على مولانا محمد ما سبحت الأرواح في مياد الصفراء وصلي على مولانا محمد على داق أطارات الأمضار ودرات الهوائي وصلي على مولانا محمد وكفنا شر المعاصية والرياء وصلي على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه عدد تنفس الأرواح تسبيح ملائكة السماء وعدد حركات الكواكد في تسيح القطاي فصلى على مولانا محمد شمس الله وطحان فصلى على مولانا محمد قمر السماء إلى وصل على مولانا محمد نور النهار إلى جنال وصل على مولانا محمد صلاة أزكاها وأحلاها وصل على مولانا محمد صلاة عالية في طهائ سنالاها وصل على مولانا محمد صلاة كاملة لها يدرك لها وصلي وامل على محمد وعلى اله واصحابه وازواجه صلاه لا منتهى امتداد وصلي على سندنا مولانا محمد ما ظهرت وصلي على مولانا محمد واسقنا من كفر حبه عزب الشراب وصلي على مولانا محمد واحفظ قلوبنا من الشك والارتياب وصلي على مولانا محمد كريم الرحاب أظيم الجناب أصلي على مبنانا محمد ملجعنا الأكبر يوم الحساب أصلي على مبنانا محمد عدد الحصار الثراب الرملي وذرهات التراب أصلي على مبنانا محمد العداده وأصحابه وأزواجه مدى الدرون والعصور والعقاب وانفع عن قلوبنا الظلمة والحجاب وصل على سيدنا ومولا محمد الذي استمدت من نور وجهه الجميل جميع كماكب الميرات صلي على مولانا محمد صاحب السجاية الكاملات والخلاب الفاطلات وصلي على مولانا محمد دار الرحات التقوى الضليلة في ريات الطاعات وصلي على مولانا محمد لهجة الدنيا ورحمة المجودات وصلي على مولانا محمد المحيى قيلة الإسرائيل لأكمل التحيات وصل على ملانا محمد ما بالخيرات وافتاح من أركات وصل على ملانا محمد الشمس فلك الأسباع والصفات وصل على ملانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة تزل الأرض والسماوات وتعمل بركاتها جميع المخلوقات وصل على مولانا محمد أشعف الأنبياء والمسلم خاتم وآهف وصل على مولانا محمد رف العالمين من الهوم والكوارف وصل على مولانا محمد رفض الأنسل المديه وغاية غايه كل جاد ومباحث وصل على مولانا محمد ما نبتات حرث حارس وصل لي على مولانا محمد وعلى اله واصحابه وزواجه ذن اخلاق الكريمه التعامي في ما اشرق فكان للقلوب خير الباعث وصل على مولانا محمد الذي كان قابل قوسي أو أثنى ليهة العاج وصل على مولانا محمد قوة الحق الظاهرة في جميع الفجاج صل على مولانا محمد العظمة الملاطن الأمواج وصل على مولانا محمد واجعل ببركته مخلصا من الهم أعظيم الإنفراج وصل على مولانا محمد وعلى جميع الآل والأصحاب والأزواج وصلي على مولانا محمد صاحب أجل جميل والجبين والظاحب وصلي على مولانا محمد عباد الملك العالم أسرار والأرواح وصلي على مولانا محمد فجر الرشاد والنور الصباح وصلّ على مولانا محمد النور بصائل الواصلين إلى حضرة الكريم الفتاح وصلّ على مولانا محمد الباح السماح وياقوتة الفلاح وجوح الصلاح وصلّ على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزباجه أهل الغرع والنجاح والفلاح وصل على محمد الذي شره لجمع الشرائع ناسخ وصل على مولانا محمد الرحمة الكبرى والنعمة العظمى لأهل البرازخ وصل على مولانا محمد صاحب القدر الرجيع والعز الكبير الشامخ وصل على محمد بالمجد الأفيري والشرف الرفيع البادخ وصلي على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه عدد الأبعاد والأميار والفراسخ وعدد تقل الجبال الشوانخ صلي على مولانا محمد روح القلب وشفار الصدر عين الفوادي Ve salli ala mevlana muhammadin lebi uti ja javani al kelimi ve afsahimena taqabithlati Ve salli ala mevlana muhammadin aayetil kudra ve ni'metil uudma lil martabirin annel ibadid Ve salli ala mevlana muhammadin ilallahi ظاهية القصد والمراك وصل على مولانا محمد سيد من تزود من التقوى بخير زاد وصل على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أهل التوفيق والسداد والعشاد صلاة ليس لها زوان ولا نفاد يا ايها الذين امنوا ارحموا واطيعوا صلى على مولانا محمد من حسنين لمن التجا واستعاده صلى على مولانا محمد يا من الغوث في منام الرويت وان يا من هذا صلى على محمد السيد الحبيب السند المجيد وصلي على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه واحفظنا ببركته من كل فضله وشادي وصلي على مولانا محمد صاحب الكمال والبهاي والأقاري وصلي على مولانا محمد صلاة تحيط بعظمتها الأفكار وصلي على مولانا محمد جمال الرياضي ونفح الأسعار وصل على مولانا محمد العددى حفيف الأشجار وخريب ماء بحرار وصل على مولانا محمد ما غردت الأطيار وهبتنا نسمات الأسهار وصل على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه السادة الأخيار وصل على مولانا محمد النبي صفر رسول الحق والأرجاز وصل على مولانا محمد ما يطاة طائف بمكة وزار مؤمن أرض الحجاز وصل على مولانا محمد أكرم نبي مختار ورسول تازم وصل على مولانا صل على اله اله واصحابه وازواجه صلاتن معدوده بها النجاة من الفوز على مولانا محمد امام النبيين اشرف المرسلين خير المناسي صل على مولانا محمد عدد الحركات والسكنات والخطرات وصل على مولانا محمد أصر الخير والفضل والعدل والأيناس وصل على مولانا محمد وقنا شر الوسوى أسمخ الناس وصل على مولانا محمد واحفرنا من الجنة والناس فصل على ملانا محمد بالقوة والشجاعة والانتباس فصل على ملانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه المطهرين من التنس والأرحجاس المحتوظين من المعاصي والأدناس فصل على ملانا محمد سحب الأخلاق طيب المعاشر وصل على مولانا محمد من هبي نجاة الله من كل خائم وغاشر وصل على مولانا محمد من هروا من الخصاب من, من هزاع ومن قاشر وصل على مولانا محمد زاهد عما في الولياء Min mata'i <chat> mulal yashir Wa salli ala maulala muhammadin ala ala sinaabih min alburi vali ili haashir ala muhammadin sahibul ajibul haashir vashir ala muhammadin adedakulli qa'i min wa taqa'i wa وصلى على مولانا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه الذين جافت جنوبهم لله عن المضاجع وانفراد شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد جميع ردات العزل وياقودة الأبد جميع الجميع في مقار المتقد مطر الحق ومادر الصدق اللهم صلي جميع السلوات وسلم كافة التسليمات وبارك بأغفر البركات على سيد أهل الأرض والسماء سيدنا ومولانا محمد على القدر فخر الأبلياء صلاة وتشفني بها من أمراضي وأسقامي وتحفظي بها من خلفي وأمامي وتغفر لي بها ذنوبي وأثامي وتصريفي بها علم الهمومي يقلتي ومنامي تجعذيدي بها في حياتي لي وانت تكني بها بعد ما فات صلاه تفردت بها عنا ما نحن فيه من امور ديننا ودنيانا واخراتنا وعلى اله وصحبه وسلم الله يا قدوك يا سلام بلغنا يا سيدنا ومولانا محمد من السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك في جميع العوالم كلها صلاة تندى من الأزل إلى الابد مستمرة لا تُرد ولا تُعد ولا تُعد صلاة توردها ملائكة السماوات العليّة في التجاوذ بهد في عوالم زخية وعلى آلي wa iyyaka nas'budu wa iyyaka nasta'in wa ilaika nus'udu